الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى تجان رؤوسنا وفلذات أكبادنا إلى أهلنا الأكارم في بنغازي العز إلى أحبابنا رفاق الدرب الأسود الضراغم الثابتين على الأهد الصامدين أمام قوى الكفر وردة والعمالة والخيانة إلى الذين بذلوا مهجهم رخيصة في سبيل أن تحكم بنغازي وليبي بشريعة الإسلام إلى الذين جرحوا وبتروا وأصيبوا وهم صامدون أمام حملة الخائن العميل حفتر الذي باع ليبيا إلى فرنسا دون مقابل إلى الأسارى والثكالى والأرامل والأيتام إلى كل هؤلاء كحية إكبار وإجلال وتعظيم هنيئا لكم نصرتكم للإسلام هنيئا لكم تباتكم على العهد هنيئا لكم وقوفكم أمامك والكفر والخيانة والعمالة هنيئا لكم فأنتم اليوم أهل الله وخاصة فوق أرض ليبيا اصبروا وصابروا ورابطوا عباد الله فالنصر صبر ساعة وأمل خيرا فإن الله ناصركم ومؤيدكم على عدوكم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم جيش حفتر وانصر إخواننا المجاهدين عليه اللهم إنهم لا يؤجزونك يا قوي يا جبار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه